ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا ام فسكو او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَاتَيْنَاهُمْ مِنَ اللُّدُنِّ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 الذين امنوا خذو حرزكم فان في الرؤس فاسا او في جميعا وان منكم لمن لا يبط ان فاءن اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما